أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة وفرح بها جاءت هاريح عاصف جاءت هاريح عاصف وجاء هم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لإن جئتنا من هذه لنكون ن من الشاكرين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 فَإِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَالزَّيَّنَةُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق إلا الضلال فأنات يصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 وَإِن كَذَّبُوا كَفَقُوا لِعَمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُمْ بَرِئٰءٰن مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٰءٰن مِمَّا تَعْمَلُونَ